مرحبا ح م د عبده و س وسلم و ل اللهم صلي وسلم على ه م م اللهم وسلم محمد اللهم وسلم محمد الملأ يوم م د الدين في في في الأولين صلي الآخرين صلي الأعلى على على إلى ح ر بكم أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل أ ح ب ة مع لقائنا ا ل أ س ب و ع ي عبر إ ذ ا ع ة صوت ا ل إ ي م ا ن وبرنامج كلكم ل آ د م ونظرات حول س و ر ة النساء ن ت أ م ل آ ي ا ت بينات من كتاب ربنا ونسقطها على الواقع نستخلص منها الدروس والعبر والعظات أيها الأحبة بادئ بدء. كلمة إلى أحبابنا الأبي أيديهم وأعانكم ذي المسلمين في تونس للشعب التونسي وجهوا لهم الله الله بادئ إخواننا ونقولوا فردا فردا كلمة إلى وإلى للشعب على نقول بدء ثبتكم الله ونشد تونس الله و و ف ق ه م الله إ ل ى ما يحب ويرضى ن س أ ل ه سبحانه وتعالى أن أيديكم أ من بين أيديكم ومن خلفكم وعن يحفظكم ي خلفكم م ان ك شمائلكم م وعن ونسأله سبحانه وتعالى سبحانه أن يطهر بلاد المسلمين من كل ط ا غ ي ة ومن كل مفسد في البلاد والعباد ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين سبحان الله هؤلاء الظالمون الذين حاربوا التدين وجعلوا من الحجاب ج ر ي م ة ومن العفاف ر ج ع ي ة وجعلوا من أ ن ف س ه م للغرب ح م و ل ة و ف ر ش ة وضيقوا على عباد الله في المساجد حتى كان اخر عهدهم ب أ ن أ ر ا د و ا خفض صوت ا ل أ ذ ا ن ف أ س ك ت ه م الله عز وجل إ ل ى ا ل أ ب د لكن نقول ل إ خ و ا ن ن ا في تونس احذروا أ ن يقطف ث م ر ة جهودكم ودمائكم أ ع د ا ء الدين أ و أ ن ا س هم والطغيان وجهان ل ع م ل ة و ا ح د ة سواء, كان سواء كانوا في سده الحكم أ و على د ك ة ا ل م ع ا ر ض ة نوصيكم أ ن تعتصموا بكتاب الله و ب س ن ة رسول الله فهي وهي الملاذ وهي الآمن السبيل منهج ا ل ل وجل ه عز ا ل ل ل س ب ي إ ق ا م ة مجتمع صالح ودوله ة قوية آمنة البداية تكون نصيكم أن ب إ ظ ا الشعائر الإسلامية التي كانت ر محظورة مر عقود الظلام نصيكم أن تتحدوا على ع قويه د الظلام ن ص ك كلمة سواء كلم كلمة سواء تعبر عنكم م جميعا أن أ ن تتحدوا تعبر سواء سواء على ل س س ب ح امنه ن أن ه وتعالى و ي ف ق ك و أ ي د ي السبيل ك م سواء أ ي ض ا ب م ن ا س ب ة هذا اللقاء نبشركم بخبر إ ص د ا ر كتاب نبي ا ل ر ح م ة ب ا ل ل غ ة ا ل ب ر ت غ ا ل ي ة فقد قام اتحاد المنظمات ا ل إ س ل ا م ي ة بالبرازيل ب إ ص د ا ر كتاب نبي ا ل ر ح م ة ب ا ل ل غ ة ا ل ب ر ت غ ا ل ي ة وأشرف على ع م ل ي ة ا ل ت ر ج م ة ث ل ة من العلماء والمترجمون والباحثون الاجلاء وخرج الكتاب ب ط ب ع ة جيده ة طيبة نسأل ل ل ا عز وجل و يتقبلها وتستطيعون أن ت ت س طيبه ع على و تحصلوا مسورة ن أن نسخة من ت ا ك نبي من الرحمة ا رسول ل ل موقع أو أو أضع مدونة موقع وإن حاول من من الرحمة نبي الآن الخاصة شاء الله يعني أحاول أضع الرابط الآن على ص ف ح ة ق ن ا ة صوت ا ل إ ي م ا ن على ص ف ح ة إ ز ا ع ة صوت ا ل إ ي م ا ن إ ن شاء الله نحاول نضع رابط للكتاب ينشره ا ل أ خ المحرر لمن يشاء الاطلاع على الكتاب أ ي ض ا ب ش ر ة ط ي ب ة صدور كتاب ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة للعبد الفقير إن شاء الله س ت ر وكتاب ن ه في معرض ا ل و ك ت السيره ب ا ة النبوية القاهرة السيرة حياة بطريقة أدبية سهلة سلسة لنا دار البشير سرايا الناشرين المصريين الدولي وكتاب يتناول الرسول الله وفاته المجهد صلى عليه وسلم مولده على وتحلله نشرته من بمعرض وهي وحتى في تقف تحليلا ت ر ب ونخرج ي ي ا ف في نفسه وفي بيته وفي ع بجتمعه المسلم بيته ن و من هذا المشهد ب ت و ط س ي ه ا ع م ل ي ة ص ا ل ح ة للتطبيق المباشر ولكم ل ترون من الكتاب يعني ترى ا ج ز ا ء م ر ف و ع ة على الانترنت أ ي ض ا س أ ر س ل رابط ا ل آ ن إ ل ى أ خ ي أ ب ي أ س ا م ة المحرر للكتاب كاملا كتاب ا ل س ي ر ة النبوي ة كاملا هود ارسله له يعني, يعني لمن يحب أ ن يطالع الكتاب ن س خ ة م ص و ر ة ونسخه ة نسخة آه بي, دي بي دي اف ونسخه وورد كذلك نسخ م ص و ر ة ونسخ بدي ي ورد على هذه المواقع ا ل ط ي ب ة إ ض ا ف ة إ ل ى موقع نبي ا ل ر ح م ة ن ب د أ درسنا اليوم و درس يعني كثير من الناس يعتبره درسا شائكا أ و بابا معقدا من أ ب و ا ب الدين و إ ذ ا ما سمع الناس أ و بعض الناس أ ن أ ح د ا سيتكلم في ا ل م و ر ي ث أ و نحو ذلك يعني يشعر بثقل يعني في هذه ا ل م ا د ة ونحو ذلك ويظن أ ن ا ل م و ر ي ث من أ ص ع ب علوم الدنيا والدين ونحو ذلك وهذا ن ح و و ذلك يعني شيء بعيد ولقد وجل وأيات الموريث وسبحان وجل سورة الكرآن للذكر فهل من مدكر؟ الله عز وجل يسر الكرآن وآيات نزلت في الكرآن الكريم وسبحان الله أنزل هذا الأجاز علم كامل اختزله الله عز وجل في ثلاث مدكر يسرنا يسر في في آيات النساء من هذا في عز عز آ يقول ت استنبطوا الآيات ي في أول السورة وآية في آخر السورة ويعني العلماء استنبطوا علماً كاملاً في الموريس من من فالشيء عظيم وشيء عجيب ي ن من أول السورة السورة العلماء علما كاملا علم آخر هذه الله عز وجل يوصيكم ا للذكر ه في أولادكم ل ل مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ف إ ن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك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 ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثم مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله أخ أو أخت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 و ما ل ل هو ر سبب و و ل ه ي ت نزول هذه الايات ايات ا ل م و ر ي ث نزلت آ ي ا ت ا ل م و ر ي ث في سبب ثابت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه يقول عادني النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر في بني س ل م ة يمشيان ف و ج د ن ي لا أ ع ق ل أ ي من ش د ة المرض جابر رضي الله عنه مرضا شديدا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أ ص ح ا ب ه يعودوه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ف ت و ض أ ثم رش علي منه ف أ ف ا ل الذي أرسله الله رحمة للعالمين يعود أخاه ويرش عليه ن من ب ي يعود ويرش شيئا وهو أخاه ماء رحمة ف أ ف ا ق جابر رضي الله رضي عنه فقال ج ا ب ن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أ ص ن ع في مالي يا رسول الله م انا ذ ا أ ص ع في م ل ي أ ن اشعر أ أ ن ن ي س أ م و ت قريبا وماذا تنصحني وبماذا ت أ م ر ن ي في المال كيف أقسم هذا المال؟ طبعاً هذه المسألة نتركها للبشر يجتهدون فيها ويعطون هذا الولد ويمنعون هذا الولد يعطون هذه البنت أو يمنعون أقسم المسألة أو المال هذا هذه هذا هذا هذه هذه طبعا الولد الولد البنت البنت للبشر لا الله عز وجل عز فنزلت ي ي هذه ا ل أ ح أ ن آ ي ا اي ل م و ا ر فنزلت أ يوصيكم ي الله في أ و ل ا د ك م ا ل آ ي ا ت فهذا هو سبب نزول آ ي ا ت المواريث ودل, ودل قوله تعالى يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م ان الله, أرحم بأن الله عز وجل أ ر ح م بنا من أبائنا يامركم ع ن كونه ي س ب ح ن ه وتعالى يقول ي ص ك الله ف أ ح أرحم م منا من, أبنائنا أرحم من أرحم منا من أبائنا إذ أوصاهم أبائنا أبائنا بنا الله إذ و ص ي ي الله في أولادكم يأمركم الله في ش أ ن توريث أ و ل ا د ك م على النحو التالي يوصيكم الله في أولادكم بماذا توصي يا أرحم الراحمين أولادكم بماذا أرحم الله بماذا توصي يا رب العالمين يقول للذكر من الميراث مثل نصيب ا ل أ ن ث ي ي ن هذا أ ص ل أ ص ي ل في المواريث أ ن للذكر مثل نصيب ا ل أ ن ث ي ي ن ف إ ن كان جميع ا ل أ و ل ا د إ ن ا ث ا اثنتين فما فوق فنصيبهن ثلثا ة ل ثلثة ت ر ك ة ا ل ت ر ك ة و إ ن مات الرجل عن بنت و ا ح د ة فلها النصف و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصف إذن بماذا بدأ الله عز وجل في الله وجل الموريث بماذا إذن بدأ عز سؤال جميل للمستشرقين الذين يعني يدلسون ويلبسون الحق الذين يقولون إ ن ا ل إ س ل ا م ظلم ا ل م ر أ ة سؤال لهم بماذا ب د أ الله عز وجل في المواريث ب د أ بالنساء ب د أ بالمستضعفين ب د أ بالضعفاء اللهم إ ن ي أ ح ر ج حق الضعيفين ب د أ الله عز وجل بالنساء فقال فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك و إ ن كانت و ا ح د ة فلها النصف ثم ماذا ينتقل إ ل ى ا ل أ ب و ي ن ما حال الابوين أ ب و وإن ي ن م ت الرجل آآ آآ عن أ أما ميراث الأب وميراث الأم فلكل واحد منهما السدس من التركة للأب للأب سلس وللأم ميراث وميراث منهما من نعم واحد السدس التركة فلكل سلس سلس سلس انظر ل ل أ ب سدس و ل ل أ م سدس وهذه إ ح د ى الحالات التي تستوي فيها ا ل أ ن ث ى مع الذكر الذين يقولون أ ن ا ل إ س ل ا م ظلم ا ل م ر أ ة هناك مواضع في ا ل م و ر ي ث ا ل م ر أ ة ت أ خ ذ مثل الرجل هذا هو الموضع ا ل أ و ل ا ل أ ب ي أ خ ذ سدسا و ا ل أ م ت أ خ ذ سدسا فلكل واحد منهما السدس هذه في حال إ ذ ا كان للميت ولد ذكرا كانه أ ن ث ى إ ن كان له ولد ف إ ن لم يكن للميت ولد ذكورا كانوا أ إ ن ث او و و ر ث ه أ ب اناثا ه ف ل أ م ل ل و و د ث ذكر ا ل الأم أ م قدم و ن ص ب ا ل فلامه ر د ع ى ل أ أيضا يقدم الأنثى يقدم ن ا ل أ ن ن ا ا ل إ ث في أ غ ل ب الأحيان تهضم حقوقهن ولا حقوقهن سيما تهضم في المجتمعات الفاسدة المجتمعات وسكت ف فلأمه ي التي العائلات الله الثلث وجل بعدت عن منهج الله عز منهج و عن ا ل أ ب وذلك ل أ ن القارئ سيفهم أ ن الباقي سيكون للاب أ ب ي ف ر و ت ع ص ي ا الله عز وجل يقول عز فردا إ ن يكن لم الميت ولد وتعصيبا يكون الأب فالأب ي أ خ ذ الثلثين وما بقي فهو لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أ ص ل عظيم في المواريث احفظه و في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض ب أ ه ل ه ا فما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر يعني الفرائض أ و ا ل أ ن ص ب ا ل م و ض ح ة في كتاب الله النصف والسدس والربع والثمن وهذه ا ل أ ن ص ب ا ء ل أ ه ل ه ا المنصوص عليهم وما بقي فهو ل أ و ل ى رجل ذكر اللي هو أن الأب أو الذكر الموجود اقرب ل ل التعصيب الأب ي هو أو الموجود الذكر أن أ عاصب ي أ خ ذ هذه ا ل أ م و ا ل ا ل م ت ب ق ي ة من الفرائض ف إ ن كان للميت إ خ و ة إ ث ن ا ن ف أ ك ث ر ذكورا أ و إ ن ا ث ا ف ل أ م ه السدس يعني لا ي أ خ ذ و ن شيئا لكن وجودهم كان شؤما على أمهم يسمون ه ولذلك ذ امهم الأخ الأخ ا ل ش ؤ فإن إخوة كانوا الثاني الأخ ذ ا واحد لا كانوا اثنان ا لو ل إخوة أخ بأس أي فأكثر أ حق فيسقط فإن من من من يسمون علم المواريث الثاني السدس الثلث الثلث السدس هذا الأخ إلى إلى إلى ولذلك في ولكن يكون الثلث الى السودس فهو يرث الثلث ويعطي المراه ل ي ع ط ي المراه ويعطي المراه ويعطي المراه ويعطي المراه ويعطي المراه و ي ع ط المراه ي ع ط ي ا م ر ا ه ي ع ط ي المراه ويعطي المراه ويعطي ا ل م ا ه ويعطي ا ل م ر ا ويعطي المراه ويعطي ا أ م ه م و ه ذ ا ا ل ح ج ب ه ي س م و ن ه ويعطي ا ن م ر ا ه و ي ع ن د ن ا ن و ع ا ن م ن ا ل ح ج ب حجب ن ق ص ا ن و ح ج ب ح ر ل م ر ا ه ويعطي ا ل م حجب النقصان الإخوة وجود ا ل إ خ و ة يعني رجل مات وله إ خ و ة هؤلاء ا ل إ خ و ة يحجبون أ م ه م من الثلث إ ل ى السدس وهو حجب نقصان وقد ي ك و ن حجب حرمان كما يحجب الولد الذكر أ ع م اعمامه م ه الولد الذكر بيحجب أ وهذا حجب حرمان وهذه ا ل أ ن ص ب ة وقال م س ت ح ق ي ه ا من بعد ان فاذل ا و ص ي ة و ص ي ة المتوفي ل أ ن الله عز و جل ي ق و ع ل من بعد, بعد و ص ي ة ي و ص ى وقال من بعد و ص ي ة ي و س ي في, في لفظتين في قراءتين ف يقول الله عز وجل في ا ل م و ض ع ا ل أ و ل يقول من بعد و ص ي ة ي و ص ي بها أ و د ي ن ي و ص ى بها يوسى بها الميت الذي حضره الموت يعني الله عز وجل يقول لنا قبل أ ن ت ق س م ا ل ت ر ك ة لا بد أ ن تستخرجوا منها الديونا ل والوصيه ة مقدمة على الدين في الحقوق متوفة لكن الله عز وجل قدم ا ل و ص ي ة ل أ ن ه ا هي غ ا ل ب ة في أ ك ث ر ا ل أ ح ي ا ن أ م ا الدين فقل من يموت و عليه دين ثم أ ن الدين له أ ص ح اصحابه ب ه أ المال ل أصحابه وسيأخذون أخذوه أجل الأصل هذا المال بسلطانهم وقوتهم وبما أخذوه من كتابة على الميت إذا بدين إلى أجل فاكتبوه هؤلاء بدين وقوتهم مواثيق مسمى تديمتم في من على إلى معهم ومع أ و ر ا ق تثبت هذه الديوم فقدم الله عز وجل ا ل و ص ي ة و ا ل و ص ي ة تكون في حدود الثلث والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالميت أ و من حضره الموت له الحق في التصرف في حدود الثلث من هذا المال و على قيد ا ل ح ي ا ة حتى لا يعضل الورثه ة الورثة وحتى ت لا يضر ي من ش ئ ا ل ويكون ا مثلا أموال ل د ومعه ث ك ر ويتبرع ر ة ت بنصف ا ل ة لمؤسسة خيرية ح إجحاف و بالورثة وفيه للورثة ذلك فهذا العمر فيه إجحاف وفيه ظلم فالشرع فيه ا س تقسيم ث الثلث ن أن ويكون ى له يوصي بما يشاء في حدود بما ت ا ل ت ر ك ة بعد أ د ا ء الديون التركة لا نستطيع أن نطلق على ما تركه الوالد التركة إلا بعد أن نخرج ما فيها نطلق على نستطيع تركه نخرج أن أن بعد من ديون و و ص ي ة ما تبقى بعد ذلك فهو أ ص ل التركه ة وهو متن التركة طيب ذ ه ا ل د ي ن يدخل فيها متن ا ا فيها أشياء كثيرة جدا والله ألخصها في كلمة الدين بها ذ نعم من دين عجل بعد كلمة يدخل كثيرة في وصية يوصي ف أو د د خ ل ل في ي ا و التركه ن ظ و و ر ر ا ا ا ل ك ف والحج الواجب على الميت وأيضا نأخذ تكليف دفن الميت الميت ا على تكليف ل من ت نأخذ دفن ة قبل ق ت س ي م ا ولا تجوز المبالغه ة في ذ ه ا ا ل ل ت ك ي في الدفن ا ل و ت غ س ل و هذه ا الحنوت الذي يأتون ب ويدفعون له ل م ب غ التكاليف من ا م المصريف ن و وذلك هذه المصاريف لابد لا أن و ن م ب غ ة لا ك و ن مبالغ ي سيما ه ا ولا إذا كان في الورثة كمثل ا الورثة ا ن في ي أ ت ك م الذين يضربون السرادقات ا ل ض خ م ة إعلانات في الجرائد وياتون ا بمشاهير القراء ويدفعون لهم آ ل ا ف الجنيهات من ا لتلك وهذا في ذلك يعني إذا أردت أن تأتي بقارئ مال ن ه ي ر ا ق ر ا ء إذا أ ر د ت أن ت ض ر ب سرادقا ضخما لمأتم و ن ح و ذ ل فليكن على ك ح س ا ب ك لا على ح س ا ب ا ل و ولا إخوتك ر ث ة على حساب ا ل في ت ا ت ا ل ض ع ف ا ت لا لا, ينبغي لا ولا يجوز لك ذلك ينبغي وقد ل لك المصريف الكلفة الشديدة على ا حساب الضعيفات يجوز تأتي وبهذه وتكون و أن بهذه حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي على حق, على حق اليتيم وحق ا ل م ر أ ة فقال اللهم اني احرج حق الضعيفين المراه أ ة و ل ي ي ت م ف ذ ا ا ل ذ ي يصنع ن السرادق أ ت الآن ت س ي ر في م ك ا سرادقا ن وترى وترى فيه انوارا و أ ض و ا ء وترى فيه مشايخا وقراء ل ل ق ر آ ن ي أ ت و و ن ي أ خ ذ و ن مبالغ ض خ م ة فضلا عن كون هذا العمل سواء السرادقات أو تكلفوها كان شرعيا أو غير شرعي الكلفة التي تكلفوها من الذي دفع هل هذا المال من أصل التركة هل هذه السرادقات أنفق عليها من مال التركة إذا أعطى هؤلاء القراء من من أنفق من شرعي غير دفع أعطى أصل هل هل هذه من هذا المال من هذا مال التلك فانفذوا ه ذ لا ل يجوز أ ي في فيها بنات وفيها أيتام وفيها التلك بنات ضعفاء ا و ي يريد أن يفعل هذا فليفعله الأمر إرادته أن إن هذا شاء بمحض إ ن ك ن في اوامر ل على أ م ر بدعية ق ل لبعض أهل ل ل ع فيقول فأنفذوا وجل الله عز أ م الله عز وجل ولا ت أ ك ل و ا السحت و أ د و ا الحقوق ل أ ه ل ه ا آباؤكم وأبناؤكم أقرب لا نفعا لكم أيهم تدرون سواء في الدنيا أ و في ا ل آ خ ر ة لماذا يقول الله عز وجل في ن ه ا ي ة ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى من آ ي ا ت المواريث يذكر ق أقرب و وأبناؤكم تدرون ل لا لكم آباؤكم ال نفعا أيهم ي الذي حضره الموت ب أ ن ك إ ذ ا حفت في ا ل و ص ي ة أ و ظلمت ولدا أ و أ ع ط ي ت ولدا وتركت ا ل آ خ ر أ و أ ع ط ي ت الذكر وحرمت ا ل أ ن ث ى اعلم أ ن هؤلاء لن ينفعوك ل ن ينفعوك ن إ م ا ي ن ف ع ك العمل الصالح و ا ب أ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا تدرون أ ي ه م أ ق ر ب لكم ن ف ع ولن ينفعوك من هؤلاء من هؤلاء ا ل أ و ل ا د والبنات إ ل ا الصالح منهم الصالح منهم هو الذي ينفعك ب د ع و ة أ و ب ص د ق ة ج ر ي ة ونحو ذلك ثم يقول فريضه ة من ا ل ل يعني يقول ل هذا ا ح ك من الذي ص الله ه ع ل ي للذكر هذه الانصباء ليست تسير على أ م ز ج ة الناس إ ن م ا هذا ف ر ي ض ة من الله عز وجل إن الله كان الله عليما ا ا ل ل ب ص حكيما ل م ح ك في تشريعه ذلك الآية الأولى العظيم تحدثت مثل عن البنات البنت البنت للذكر و اشارت إ ل ى ميراث ا ل و ا ل د ة و ميراث الوالد ثم بعد ذلك انتقل إ ل ى الزوج و ا ل ز و ج ة الزوج و الزوجه فيقول ولكم نصفو ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولكم ن ص ف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ف إ ن كان لهن ولد فلكم الربع م ما تركن من بعد و ص ي ة ي و ص ي ن بها أ و دين ولهن الربع مما تركتم إن فإن يكن لم لكم ولد ك ان لم ك ولد و فلهن الثمن بعد من مما تركتم ص يكن ة توصون بها أو دين وإن دين بها ا ر ج لكم يورث ل ل ا ا ة أو ر أ ة ولد ه أخ أو أخت و فلكل ا ح منهم من فهم من الموضع فإن كانوا التانية هذا السلس شركاء في الثلث ذلك يقول في أكثر وصية يوصى التانية يوصي هذا الموضوع يقول يوصى بعد يو ص ى بها أ و د ي ن غير مضار و ص ي ة من الله و الله ع ل ي م ح ل ي م ه ذ ه ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة من آ ي ا ت ا ل مورد ي أ م ا ا ل آ ي ة ا ل ث ا ل ث ة ت ك و في آ خ ر س و ر ة ا ل نساء ه ذ ه ا ل آ ي ة ت ق و لزوجي ل ل ن ص ف م ا تركت زوجته الرجل ي أ خ ذ نصف تركت زوجته إن ما تركت زوجتي انما ت ت ع ن ه و ل م ي ك ن لها و ل د م ن ه أ و من غ ي ر ه ث م ي ق و ل فإن فلكم كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منك من ذكرا الربع سواء ولد ولد للمرأة منك أو وجود أو بمجرد غ يكون ر ينزل ي من النصف الحق إلى الربع هذا مما ترك ك ذلك التقسيم أ ي ض ا من بعد إ ن ف ا ذ و ص ي ة توصي بها ا ل م ر أ ة أ و سداد ما عليها من دين أيضا يؤكد على الوصية يؤكد على الدين ويؤكد عليها على الدين الوصية في موضع كل على على على من نظرا ل أ ه م ي ة حقوق العباد ويؤكد على الديون لأن هذه الحقوق ينبغي أن تؤدى هذه النذور والكفرات والديون والزكوات الماضية والحج الواجب هذه الأمور يجب أن تستخرج من التركة الوالد عليه ولم يحج نأخذ هذا المال مال الحج والده الوالد نذر نذراً أن أن نأخذ أحدهم أن ينبغي من كان عن نظر نظرا هذه هذه هذه هذا ويذهب يذبح واجبة حج يحج يحج حجة بقرة يجب تؤدى تستخرج ولم يذبح نستخرج ثمن ا ل ب ق ر ة ونذبح ا ل ب ق ر ة التي نظرها الوالد الكفار عليه كفارات、معينة. كفارة يمين مثلا وعليه إطعام عشرة مساكين أيضا التلك الكفارات ونحو ذلك. أيضا عليه شكات عليه أقصات لجهاز بنت أو نحو ذلك. ينبغي أن تأخذ هذه الحقوق عليه وعليه ذلك عليه عليه لشركة ذلك التلك عشرة نستخرج معينة يمين متبقية ينبغي تقسيمها يجب هذه هذه وهذا بنت تأخذ من من ونحو نحو أن أو أو قبل يقول و ل ل ز و ج ة أ ي ض ا سواء كانت و ا ح د ة أ و أ ك ث ر يعني الزوجه ة أو يعني سواء يعني ذ ا الرجل له امرأة له أ وصواحبها له أكثر من امرأة أ من من يعني ح ا التعدد المرأة ب ص و ياخذنا أ خ ذ ن الربع المرأة وضرائرها أ ي الربع ربع ا ل ت ر ك ة إ ن لم يكن للزوج ولد ذكرا كان او انثى ف إ ن كان لكم ولد منها أي المرأة من هذه المرأة أ و من غيرها ف ل ل ز و ج ة الثمن أ ي ض ا إ ذ ا كان في ولد تنزل المراه من, من الربع إ ل ى الثمن مما تركتم من مال ويكون الوصية الوصية وأداء الديون ويكون تقسيم من بعد إنفاذ وصية أيضا يؤكد تقسيم التالكة من إنفاذ من إنفاذ من إنفاذ من ديون بعد ذلك انتخل الميت وقضاء بعد بعد بعد بعد ما حكم عليه ذلك إلى آخر الآن بين لنا ميراث الزوج وميراث ا ل ز و ج ة على حالتي ا ل آ ن ينتقل إ ل ى ميراث ا ل ك ل ا ل ة يقول وان كان رجل يورث كلالا يقول وان كان الميت لا والد له ولا ولد ا ل ك ل ا ل ة من لا والد له ولا ولد احفظها ا ل ك ل ا ل ة إ ج م ا ع ا الذي يموت ولا والد له ولا ولد, لا والد له ولا ولد. ولكن له أ خ ل أ م طبعا هذا إ ج م ا ع أخ أو أخت لأم لأن اخ ل أ او ل أ ب ي ك ن م ر اخت ث مراثه ه وله غير غير يكون ذلك ذلك أ أو أ خ من ا لام فهي اذن قرابه ة كالة、ضعيفة. أنظر بقى كاله ض ع ي ف ة أيضا ي هم ت ح ص ل وياخذ ن على م ر ث ه م من بعد يعني بعد الذي يرسك أ لأمك كللة أ قرابة بعيدة ضعيفة ي و خ هذا الارث عن اعياء وعن كد وعن تعب والوارث يورث متكلل النسب الى الميت أ ي ض ا هذا معنى آ خ ر فيبقى ا والفرع ل ل أ ص منقطع منقطع ف التكلل هو الذي يحيط به يحيط به فهؤلاء يرثون السدس فلكل واحد منهما السدس ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك إن ك اذا ن من و ا أكثر ل ك إ ذ كان الكلال ع ب ا ر ة عن اخوات واخوان فهم شركاء في الثلث وهذه ا ل ش ر ك ة تقتضي ا ل ت س و ي ة إ ج م ع ا يحتلالي يعني لا جوز ا ل أ خ في هذه الحاله كل أ خ ت ه لذكر ل مثل هذا ا ل ل ن زين لا لا جوز البنت ت أ خ ذ مثل ا ل ر ا د تماما في هذه ا ل ح ا ل ة في ح ا ل ة ا ل ك ل ا ل ة إ ذ ا ورثت البنت ل أ م ترس مثل الذكر تماما ف إ ن كانوا أ ك ث ر من ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي في ذلك ذكرهم و أ ن ث ا ه م فهم شركاء يكون ذلك من بعد تنفيذ ا ل و ص ي ة يوصى ؤ ك كل د في على ال مرة ي ي ة Makل و ص بها أو دين لكن ن ه او في إشارة لطيفة في كل مرة يؤكد إشارة ا مرة كل على ص ي ي ة و ؤ ك دين على ل ا د و وقاتى الموضوع ويؤكد وصية الورصة هذا ال إضرار على في غير في من يكون ذلك من بعد تنفيذ ا ل و ص ي ة التي لا تضر ب ا ل و ر ث ة غير مضار لا يضر ورثته بوصيته يعني ما يأتي يعني لا يأتي الرجل لا يأتي الوالد مثلا ويقول يا أولاد أنا أقتسم التركة بينكم وبين الرجل الذي ذلك أولاده يا أنا أصدقائي يضر بوصيته يعني يأتي يأتي بينكم وبين أكرمني يقسم بين ورثته تركته أو نحو أقتسم من و ب يقسم ن مشروع خيري ي تركته بينه وبين يعني عمل أو ماستخر هذا لا يجوز هذا ف ي إ ض ر ا ر ب ا ل و ر ث ة وفي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل ل و ر ث ة أ ن يحجروا على أ ب ي ه م و أ ن يمنعوه من التصرف في تركته ه السفهاء الله وهذا السفيه ولا تؤتوا السفهاء موالكم التي جعل الله لكم قيامة وهذا الدليل يستدلب العلماء ل قياما في م حجر السفيه عن وذكروا من ذلك من ه ؤ ل الشيخ ء ا الهرم الذي يسيء التصرف في ماله بحيث يعضل ا ل و ر ث ة ويمنعهم حقهم ويتجاوز الثلث ونحو هذا فكل هذا من اسباب, من أسباب الحجر ة فريضة وصية وصية من منصوبة الأولى قال فريضة من الله هنا يقول وصية من الله فالزموا الله بها يقول يقول لك أتى يعني إيه من من و ص ي ة من الله اي الزمها والله عليم بما يصلح معاشكم ومعادكم هو حليم لا يعاجل الجانف بالعقوبه ة يعني حليم ويقول ل ل ا عليم عليم بما على لعلهم عقب عز على يصلحكم حليم يحلم هؤلاء الذين يظلمون الله وجل الموريث الآية الأولى التي وضح فيها حقوق البنات أيضا يتوبون ويثوبون طيب آيتي فيها بما بماذا وضح حقوق هذه البنت ت أ خ ذ من أ ب ي ه ا وبين ح ق ق فيها و ّ فيها ميراث الوالدين و ا ل ا ي ة الثانيه ة بيّن ي ف ا ميراث ا ل ز و ج ة والزوج وبين ّ فيها ميراث الكلاله يعقب الله تعالى على هذه الأحكام العظيمة يعقب علي بتعقيب على العظيمة يعقب عليها عظيم الأحكام الموريث غاية في الأهمية هذه في تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم يقول هذه حدود الله هذه المواريث وهذه ا ل آ ي ا ت وهذه النصوص حدود الله ليست أ ل ع و ب ة في يد أ ك ل ت أ م و ا ل البنات و أ ك ل ت أ م و ا ل ا ل أ ي ت ا م ليست أ ل ع و ب ة هذه حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يطع الله ورسوله في أ ح ك ا م ه وفي فرائضه ويعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم اليتيم ولا يبخث أ ح د ا في المواريث ولا يتعدى على حقوق البنات يدخله جنات تجري من تحتي الأنهار ا ل خ د ن في ه ذ ا ا ل ن ع ي م ل ا ولا يحول ولا و و ي م ت ن وذلك ه و ا ل الضخم والفوز العظيم ن ج ا ح ه ذ الفوز هو ا الحقيقي ع ظ ي م الفوز ا ل أ ن تنجو بنفسك من النار أ ن تخرج من هذه الدنيا ولم تطعم طعاما من حرام أن وأن وأن وأنت تأكل تأكل الناس بل بذلت ما عندك بل أنفقت وأعطيت تكفن كفنك الناس عندك تخرج توضع ليتيم تتعدى بذلت واتصدقت قبرك ولم ولم لحقوق العكس في في لضعيف حقا حقا بل بل لم ما هذا هذا في حق من طبق حدود الله عز وجل طيب ما ش أ ن من عصى ما ش أ ن من تعدى ما ش أ ن من أ ك ل حق أ خ ت ه م او شأن أكل أ من يتيم حق جار في ا ل ق س م ة أ و جنف في ا ل و ص ي ة يقول ومن ي ع ص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله فيكفر برد أ ح ك ا م ه ويتجاوز حدوده مستبيحا لها ف ي أ ك ل حق اليتيم و ي أ ك ل حق البنت ويبخس الناس أ ش ي ا ء ه م ويفسد في ا ل أ ر ض ويعطي ل ب بآيات ا المواريث ل ي و من شاء على هواه في ش أ ن المواريث وفي غيرها من ا ل أ ح ك ا م من يدخله لهب ه نارا نار ن ج م دائما فيها لَيُفَتَّرُ <ويخزيه> ايضا ه ه وَيُخْزِيُهُ ي ي ن أ هذه ا ل آ ي ة ذكرت الخلود هؤلاء الذين اكلوا, هؤلاء الذين أكلوا حق أ خ و اليتيم ت ه م م ث ا ا أو أكل ل حق أ ك ل مال اليتيم ك ب ي ر ة من الكبائر ا خالداً فيها إذن فاعل على حسب هذه الآية ظاهرها هكذا على كبيرة هذه إذن حسب فائل في الكبير النار مخلد لكن هذا ليس مذهب أهل, السنة أهل السنة مذهب الذي س السنة ن ة أهل غير م و عصى الله ورسوله و ي ت ع د حدوده كما لو ويتعد هنا كما أضمر معنا هنا ويتعد حدوده مستبيحا له ف إ ذ ا مستبح ا ا كان من أ ه ل ا ل خلود ي د خ ل ه ن ا ر ا خالد ا فيها و ل ه عذاب م و ه م ن ق ف على ب ع ض الفوائد من هذا النص الكريم الله عز وجل يقول من بعد و ص ي ة ي و ص ي بها أ و دين إ ذ ن لابد من إ خ ر ا ج ا ل و ص ي ة ودين ا ل ولا ميراث إ لا بعد أداء الدين والوصية ك ميراث ا قال الإمام ا ق ل ر ط ب يقول لا م ة إ ل ا بعد أ د ا ء الدين و ا ل و ص ي ة يعني لا يجوز ل ل و ر ث ة أ ن يتصرفوا في ا ل ت ر ك ة إ ل ا بعد أ ن يؤدوا ما عليها من حقوق ف إ ذ ا مات المتوفى أ خ ر ج من تركته الحقوق المعينات ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره والديون التي تكفينه وتقبيره عليها ويخرج الوصايا التي أ و ص ى بها في حدود الثلث والباقي يثم ميراثا ويشرع الورث ة في تقسيمه أيضاً حينما يقول من بعد وصية يوصي بها غرباء ح ق و ق ل ض ع ف ا ء ي ب غ ب أ ن تؤدى ه ن ا ك د ي و ن ع لك ى و ا ل د ان ت ؤ د ى ل ت ع ت ق رقبته ل ي ن نفسه ق ذ م ن الوالدين ن ا ر إ ن لا ي س ق ط ب ا ل و ف ا ء ق و ل ا و ا ح د ا ا ل د ي ن ل ا ي س ق ط ب ا ل ويكون ف ف ا ء في لك ف ع ن أبي هريرة رضي ا ل ل ه ع ن أن ه رسول ا ل ل صلى الله عليه ه و س ل م ك ا ن يؤتى ب ا ل ر ج ل ف ي عهده الميد عليه الدين ف ي س أ ل النبي ي س أ ل هل ترك لدينه من ق ض ا ء ف إ ن حدث أ ن ه ترك وفاء اي دين ترك له وفاء ترك له يعني مالا يؤدى لصاحب المال صلى عليه صلى الله عليه وسلم و إ ل ا قال ص ل و ا ع ل ى ص ا ح ب ك م من أ ج ل أ ن عليه دين ليصلي ا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ل خ ط و ر ة الدين ف ي ن بغي أن تنظر ن ح ي م انظر يموت والدك ت حينما يموت والدك هل على أ ب ي ديون انظر إ ل ى ح ق الميت أ و ل ا من و ص ي ة أ و ص ب ه ا ومن دين في عنقه قبل أ ن تقول ق ط ع ة ا ل أ ر ض ا ل ف ل ا ن ي ة والعماره ا ل ف ل ا ن ي ة و ا ل س ي ا ر ة ا ل ف ل ا ن ي ة أ ر ي د حقي أ ر ي د قسمي أ ر ي د كذا وكذا لا انظر انظر فيما على الوالد من ديوني ا و ل أبو هريرة فلما فتح الله عليه الفتوه قال صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاء ومن ترك مالا فهو لورثه انظر الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيحين انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بقضاء الدين عن الفقراء المسلمين وهذا وجهون على الدوله الدولة ت ك فالنبي ل ف ق ر ء ا حينما يموتون ع ي ي ه د ولا يستطيعون ل ا ف صلى الله عليه وسلم هو لي ا ل أ م ر يقول فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه أ ن ا أ ق ض ي ه عنه أنظر وما إلا رحمة ايضا ن ر أرسلناك وما رحمة إلا ل ل ل ع ن أ ي أ ك د العلماء على وجوب إ خ ر ا ج ز ك ا ة المال من التركه اذا فرت الميت في أ د ا ئ ه ا لا و ل مثلا والدك أو والدي أعرف عنه مثلا د أو أعرف أنه عنه فرط, لا قدر الله فرط في زكاة المال لا تقول هذا ز ن ب يحتمله ونحو ذلك ولا تبالي بذلك لا ينبغي أ ن تخرج هذه ا ل ز ك ا ة من التركه وتدخل الزكاة في جملة الدين ودين الله أحق أن أو لأن حق الحقوق حق يقضى الفقراء من دين من وصية يوصي بها أو دين لأن زكاة المال بعد بها فهو زكاة حق الفقراء والزكاه حق للفقير يطالب به كيفما شاء وياخذه سرا أ و علنا كيفما شاء ايضا في مساله ش مشهوره ابن ع المسعود ع ب د الله ض ت على أبي موسى أبي فأخطأ ي ف ا وعرضت على عبد الله بن مسعود ف أ ص ا ب فيها وهذا مثال يعني للمسائل ا ل ع ل م ي ة حينما يعني تدور بين ع ل م ا ء فتختلف فيها آ ر ا ء ه م ثم يعود المخطئ ويقول بالصواب يتبين بعد أبا بنت وابنة ابن الذي الحقيقة الله الموريث مات ذلك سئل مسألة رجل موسى وأخت رضي في في أن عنه عن رجل مات عن بنت و ا ب ن ة ابن و أ خ ت فقال مجتهدا رضي الله عنه واخطا أ ح ي ن م ق ا للبنت ل النصف للبنت النصف و ل ل أ خ ت النصف وات ا بن مسعود, مسعود فسيتابعني ف يعني ت ا هذه ل وات ى ل ي أفتيت بن ه ا سال ع ه ا ابن مسعود لأنه فسيتابعني ق ي ر و في ذلك سيعطي البنت النصف النصف سيعطي سيئا ليس ذلك تأخذ البنت وللأخت البنت لا أما ابنة منصوصا عليها فسئل ي هذا هذا هكذا اكتهت ف ابن مسعود رضي الله عنه القصة في البخاري في وابن أ أبي خ ب بقول ر ق موسى ف ل الله رضي ا عنه و مسعود أ ف ق ه من ابي موسى و ان كان كلاهما من علماء المسلمين ي الله رضي ن عنه لقد ضللت إذن وما أنا من فقال لقد الله الله وما ا ضللت ل عبد د ه ت م أ ق ض ي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه ابن ا ل س ر س تكمله ة ابنة للثلثين لو جعل الابن مع البنت ل يعني كان مع كما ك ا م ا أختان ج ع للثلثين ه م ا ا أختين فأخذ الثلثين وما موسى بقول مسعود تسألوني فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا بقي فللأخت م ا دام ه ذ ا العالم ح ب فيكم ي ن ي إذن أبو موسى لم يتكبر حينما علم أن ا لما أبن ب مباشرة ع ه هو ا ل ذ يتراجع كان يقول ي ف س ا ب ع ن ي ت في ا ل م س أ ل ة هذا ا ل أ م ر لا يشين ه بل يزين ه حينما العالم يتراجع عن الخطأ ويقول أخطأت في الفتية الفلانية عن العالم الخطأ وأعود أخطأت وأفتي بكذا وكذا بكذا كنت أ فهذا ت ه الرجوع ح م ثم ة بالإباحة الآن فيها العكس للدليل القائل بكذا وكذا والنص يقول كذا وكذا ويدلل فهذا ا للدليل يقول ويدلل أفتي أو ر من العالم وهذه ا ل م ر ا ج ع ة من باب ا ل إ ن ص ا ف ومن باب تبين الحق أ م ا إ ذ ا كتم وسكت و أ ص ر على خطئه فهذا لعمر الله من الكبش وهو الذي قال لا ل ت س أ ورغم ن ي ما دام هذا ا ل ح ب فيكم ر أ ن ابن مسعود قال قد خبت و ض ل ل ت ان ت ابو موسى يعني حينما استمع الى الحق اذعن له مباشره ل لا هوى كانوا أهل حق حينما ق ح يقول الله عز وجل ف إ ن كن ا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك إن شاء الله يعني سنستقبل أسئلتكم ونقرأ الأسئلة التي وردت إلينا إذاعة الإيمان وإن سنستقبل ونقرأ ونرجو منكم أن نطالعها ونرد شاء شاء الله الأسئلة التي ترسلوا الصفحة الرأسية الله أسئلتكم أسئلتكم على على عليكم وردت صوت موقع حينما يقول الله عز وجل ف إ ن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك قد ي س أ ل البعض كيف فهمنا من هذا النص أ ن البنتين لهما ل ثلثان وقد قال الله تعالى ف إ ن كنا نساء فوق اثنتين فقد أ ش ا ر إ ل ى ما فوق اثنتين ل ومعلوم أ ن البنتين ي أ خ ذ ا ن الثلثين إ ن كانوا إن ك ا ن و ا ب ن ت ي ن ف م ا ا ل د ل ي ل على أ ن ا ل ب ن ت ي ن ي أ خ ذ ا ن ه م ا ذ ا ف ه من ا هذا ا ل ان يكون ك ن ا ن س افضل ء و من ا و ق ت ن ت ي ن ي ع ن ي ث ل ا ث ة ف م ا ف و ق ي أ خ ذ ن ا ا ل ث ث ل ي ن ل ك ن ا ل ب ن ت ي ن ا ل ب ن ت ي ن ي أ خ ذ ن ا ا ل ث ل ث ي ن و ه ذ ا م ت ف ق ع ل ي ن اجل ان يكون هناك ا ف ع ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل أ ع ط ى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين في الحديث المعروف عن جابر رضي الله عنه قال جاءت ا م ر أ ة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بعدما قتل رضي الله عنه في معركه ة أحد جاءت ذ ه احد ل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هتاني ابنت سعد قتل م أبوهما معك يوم ر أ أ ة بابنتيها ابنت يا هتاني سعد وإن عمهما يدع العم مالهما فلم يدع لهما مالا أخذ شوف بيحصل العم أخذ مال هتين البنتين هذا كثير ياتي ل مال ع م أخذ ه ن العم ب ن ن ت يأتي ي يحدث كثير هذا ا ل و ي أ ك ل حق اليتيم ب ن ا ت أ ا ل ع ويأكل ل حق ا تقول ي ت المراه أ ة وإن ع م م ه أخذ م ا ل م فلم يدع لهما مالا ولهما مال ا ولا تنكحان إلا يدع قال ق قال النبي أي يقضي جابر الله قال ذلك في صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنازلت آ ي ة المواريث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى عمهما فقال أعطي اعط ب ن ت ي س د ن الثلثين إذن البنتين يأخذان ي إليه يأخذان الثلثين ع ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الموريث الموريث ويفصل فيها ويجتهد أمهما أحكام تأتيه عليه يعني بقي النبي يفصل في في فيها فيها الثمن المسائل الله لك صلى إذن بكتاب الله عز وجل. أيضاً أن الله عز وجل قسم للأختين الله أيضا الله الثلثين وجل وجل عز عز أن قسم في اخر ل الثالثة آ آ ي في ة س و ر ة النساء فقال ف إ ن كانتا ث ن ت ي ن فلهما ل ل ث ث الثلثان ن ف ه م ا ل مما ترك فاذا كان الاختان في ا ل أ يقول ا ن ل ث ن ت ي ن وللابوان ف ي ا أ خ ا ي فإن كنا نساء اثنتين إذن هذه كتلك من فوق كتلك هذه ا أ ل يقول ولأبوي ع ي يقل ولوالدي يعني لم يقل يعني لم يقل لأمه ولأبيه يقول القرطبي الأبوان ت ث ن ي ة الاب أ ب و ل أ يعني الأب وابه أ ب ل أ أ م ا ي الأخرى لكن مؤنثة وهذا معروف في ل غ ة العرب يسمون م ث ل الشمس أبا بكر ا وعمر ع م يسمون ر ا ا ن ل والقمر القمران يسمون الليل والنهار الملوان وهكذا قوله تعالى وورثه أ ب و ا ه دل هذا أ ن ل ل أ م الثلث و أ ن الباقي الثلثان ل ل أ ب كما تقول لرجلين هذا المال بينكما ثم تقول لاحدهما أ ن ت يا فلان لك منه الثلث فهذا معنى أ ن ك حددت ل ل آ خ ر الثلثين بنص كلامك بنص كلامك القرطبي إثبات بقي يكون للأب تعصيبا أن يكون كلامك قاله وهذا ما ما وفرضا أيضا في يقول الله عز وجل آبأكم وأبنائكم أ تدرون لا الله الله يقول و م أ ر فريضة ب لكم الله الله عليما كان حكيم من نفعه إن ق الزجاج معنى الكلام أ ن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده يعني, يعني ح ك م ة يعني ولو كان ذلك إ ل ي ك م لم تعلموا أ ي و م أ ن ف ع لكم يعني يفرض عز أن الله عز وجل يفرض هذه الفرائض وجل هذه و أ ن ت م لا تدرون ا ل ح ك م ة من هذه ا ل أ ن ص ب ه او من هذه التقسيمات ومن هذه ا ل أ ن ص ب ه الله عز وجل يعلم حكمتها ومن تمام علمي أ ن ك لا تعلم المفسد من المصلح في مالك من بعدك ولا تعلم الصالح ة من الطالح من أ و ل ا د ك ومن ذريتك فدع هذه ا ل أ م و ر لله عز وجل واتق ل ل ه فيهم واقسم بينهم ب ق س م ة الله عز وجل أ ي ض ا قوله تعالى آ ب ا ؤ ك م و أ ب ن ا ؤ ك م لا تدرون أ ي هذا رد على الاباء الذين يفضلون بعض ا ل أ ب ن ا ء على بعض في الهبات من غير عدل بزعم أقرب من هذا نفعا ألا الله بين أقرب الهبة بها نفعا وليعدلوا نفعا فعاسى من أولادهم فهم أيهم لهم أن ألا أن يأخذ الولد تلك الهبة الجائرة فيتولى بها في الأرض يدرون الدنيا هذا هذا الله الله فليتقوا لا ولا الآخرة الولد الجائرة في في فيتولى في مفسدا تلك يهليكها فتكون ي معصية الله ف أ ن ت الذي أ ع ن ت ه على ا ل م ع ص ي ة أ ن ت الذي حينما ت أ ت ي إ ل ى ولد عندك أ و ل ا د ذكور فتعطي هذا الولد هبه وتمنع ا ل آ خ ر فتكون فلعله ويفسد في فيعود أشعلت أعنت والحسد الولد وبالا وعن الضغين بينهما من جانب في النعمال بن قد الأرض أنه بشير عليه بمال المال هذا بهذا يذهب ثم أ م ه بنت ر و ا ح ة س أ ل ت أ ب ا ه ب ع ض ا ل م و ه ب ة من ماله لبنتها ا لبنها ا فالتوى بها س ن ة يعني ت أ خ ر تلك كما تعلم ا ل نساء يعني حينما يكثرن ا ل إ ل ح ا ح ثم بدا له أ ن ي ع ط ي هذه ه ا ل ه ب ة فقالت ا ل م ر أ ة حينما ت أ خ ر عليها لا أ ر ض ى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على م و ه ب ة ر ابني ف أ خ ذ أ ب ي ب ي د ي وأنا يومئذ غلام فقال أ ت ى رسول وسلم الله صلى الله عليه ف يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها أم أعجبها أشهدك هذا وهبت الله الذي رواحة فقال رسول على صلى الله عليه وسلم يا بشير أ ل ك ولد سوى هذا قال نعم فقال أ ك ل ه م وهبت له مثل هذا أ ن ت لك أ و ل ا د مثل هذا الولد قال نعم طيب أ ع ط ي ت ه م مثل هذه ا ل م و ه ب ة أ ع ط ي ت ه م ق ط ع ة أ ر ض كما أ ع ط ي ت هذا أ ع ط ي ت ه م ه د ي ة كما أ ع ط ي ت ه ذ ا قال لا قال لا ت ش ه د ن ي إذن ف إ ن د ي لا أ ش ه د على جور ف ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم قال لا ت ش ه د ن ي وقال لا أ ش ه د على جور إ ذ ي ه هديه هديه هديه ل د ي ه هديه هديه هديه ه د ه هديه هديه هديه هديه ا د ي ه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه ه د ي د ي ه هديه هديه هديه ه د ي س م ه ا جورا وظلما فليتقي الوالد, فليتق الوالد ربه في أ و ل ا د ه وهو سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أ و ل ا د ك م حينما يقول غير مضار في الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير من مضار مضار بها أو بعد ه ذ ا يبين شرطا مهما في ا ل و ص ي ة أ ل ا تضر ا ل و ر ث ة ومثاله في الهبات في مرض الموت يقول أ ع ط ي ت ولدي هذا قطعه ة أرض لا ينفع ذ ا لأن هذا له ل هذا ا في ت ر ك ة هذا وارث يرث فلا ت تكون ع ط ي يرث ه فوق قد ما إذن ظ م عظيم من ت وتعديت حقوق على حق ل فالله وجل و ر ث ة عز يجوز ن عن ونبي إن ه الله عليه الله ى صلى أعطى ذلك ذي وسلم يقول كل فلا وصية لوارث فلا وصية ي قد حق حق لوارث أ ن ي أ خ ذ أ ك ث ر من حقه و إ ن كانت ا ل و ص ي ة لغير وارث فلا تجوز إ ل الا في حدود ا ث ث ث ل ل يعني م في قضية الوالد الذي يموت الوالد أولاد وله وله حدود ف ي يتيم له أ ل ا ذكور وله حفيد معروف ل ه حفيد ؤ الثلث ء ا أ بأعمامه بأن و سيحجبون فيقوم الوالد ل الحفيد الحفيد الحفيد ل ا هذا هذا ا د سيحزم يعني يعطي الحفيد من ث فهذا جائز لأن هذا الحفيد هذا جائز لا لأن ي ر عند قول الجمهور فحينما يعطيه من يعني الثلث يكون هذا حسن يكون حسنا يكون ن ح س يعني جبرا ليتمه وجبرا لخاطره والله وجل يقول أول واليتامة والمساكين فارزكوهم ويعطى وصلنا إذا القسمة القربة أيضا إشارة استحباب الأيتام المساكين التركة حال تقسيمها أخيرا إلى عز يعني يعني يعطى يعني حذر من إلى نهاية الحلقة نهاية وعشنا مع آ ي ا ت ا ل م و ر ي ث و أ ش ر ن ا إ ل ى أ ن الله عز وجل أ و ص ى ا ل آ ب ا ء باولادهم أ و ل د ه الله م أن عز ج بين ي ن ح م بين ب في الموريث أ بالبنات ل ض ع ف وحذر الحدود وتوعد هذه من من الأنصبة التعدي على يتعدى على يتعدى هذه ويتلاعب بالمواريث حذره من نار تحرقه وهذه ر س ا ل ة لكل من ي أ ك ل حق يتيم أ و حق بنت أ و حق مظلوم في حق من حقوق المال ل بالنسبة للأسئلة الأخت غادة الإسلام غادة ت ق و ربنا يوسر لك يا شيخنا الفاضل ويزيدك و من فضلك جزاكم جزا جديدة نجيب الله خيرا هاي تدعو جزا الله خيرا يعني لا أرى أسئلة يعني جديدة يعني أيضا على مدار الأسبوع احنا نستقبل الأسئلة إن شاء الله و نجيب عنها إن شاء الله تعالى أسئلة على نستقبل يعني فيعني أرى تدعو و نحن إن إن فمن عنده سؤال فليكتب نحن في الانتظار الأسئلة هوت ق و ل ه تعالى غير مضار أ ي غير مدخل الضرر و ا ل أ ذ ى على ا ل و ر ث ة هذا تحذير للوصي ل ل م و س ي أ ن يضر و ر ث ت ه كأن يحيف في ا ل الوصية لا و أو أو ص ي يحيف في الوصية أو يمنع حقا أو يعطي ي ة كأن من حقا س ت ح حساب ق على ل من ه الحق هذا الظلم الوصية تحذير يعني يعني من الظلم في من إ ل ى هنا نكتفي بهذا القدر و إ ن شاء الله نلتقي في ا ل أ س ب و ع القادم يوم السبت في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة والربع بتوقيت ا ل ق ا ه ر ة على إ ز ا ع ة صوت الايمان إ ي م ن برنامج نسأل ومع كلكم لآدم ع الله ا ل ل القدير أن يتقبل أن ن و م ك عليكم وبركاته م والسلام ورحمة أقول قولي هذا عليكم ورحمة الله هذا